أَمْ تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل وله شاء لجعله ساكنا ثم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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ايتن ونصيهو مما خلقنا انعاما وانا سيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فابا اكثر الناس الا كفرا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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَظُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا